THE 경찰は… END يا من هواه وعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وصلتني حتى ملك حشاشتي. ورجعت من بعد الوصال هجرتني أنت الذي حلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني. وحلفت أنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهدتني